أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب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 لهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين وإذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله إن كنت ان اكل منها وتقم ان قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين